ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَّ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحَيْنَا إلیهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيَّ بَكُونَ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادل وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال ما الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرأب رها نربي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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِي ذَنبِي إِنَّكِ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ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 فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَهُ وَقَطَعَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشِلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ أَنْهَادَ إِلاَّ مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُ النَّالِذِ لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا مِنَ الصَّاغِرِين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 وقال الملك أتوني به فلما جاءه قال ارجع إلى ربك فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم